الإمام المردي. عجل الله تعالى فرجه وجعلكم منطقه من أنصارك تحاول الكروية إن شاء الله حتى نتكن في من يذكر الحجة ابن الحسن وأهل البيت وأرباء صلى الله عليه. اللهم صلى لذلك نؤمن ببركات الشيعة اسم حسين الفرق صل على محمد وآله خير البنية الله صلي وسلم على محمد الله محمد صلى الله عليه مجمعين أكبر شرف للإنسان وللمخلوق أن يعرف أهل البيت على مصر المقامات أهل البيت عليكم السلام لما نأتي إلى زيارة الجامعة المملوء منافق المملوء فضائل المملوء أمورا لا يعلم حقائقها إلا الإمام الخج صلوات الله عليه عليه ونخاطرهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذوقي وأسماعكم في الأسماع وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور فأحلى أسماعكم وأجلى خطركم وأعظم شعبكم هاي العباد اللي يقلع على هاي أو نجور بها أهل البيت عليه السلام لابد نعرف معناها ما وصل الإنسان من خمة المؤمنين الذين عاصروا الأمة صلوات الله عليهم إلا بهذه العقائد الحقة حبيبي إحنا لما ندخل روايات أهل البيت إذا بدنا ندخلها صلوات الله عليهم نجد أن هناك كلامات متعددة لأمور تخصهم سلام الله عليهم. يعني عمّا الروايات لما تتحدث عن ملابس رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامات ملابس رسول الله صلى الله عليه وآله أو كرامات عمائل النبي صلى الله عليه وآله الحقيقة يظهر الإنسان مذهولاً أمراً وهذا قليل في شأن حبيب الله صلى الله عليه وآله فالروايات الشريفة هذا الرسول الله متعددة صلى الله عليه وآله لكن الروايات يأخذ عمامة هذه العمامة أهداء الله إليه ليلة الإسرائي والمعراج الإمام الصادق عليه السلام يقول جاء لآجر رئيم مع أربعين ألف ملك يحملون عمامة محمد صلى الله عليه وآله الله صلى وسلم عليها بقلم القدرة أربع كلمات. السحر الأربع كلمات مو قضي عينين. الأولى محمد حبيب الله. الثانية محمد خير خلق الله. الثالثة محمد خليل الله. الرابعا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد محمد, محمد. محمد. ما نجعلت في فضائل إعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله التي شرفت العالم العلوى لا لكن علي أقول لك أن ملابس الرسول الله ملابس خاصة وهذه عقيدتنا فيه هذه عقيدتنا فيه إذا قميص يوسف يلقى على وجه يعقوب يرتد بصيراً ويوسف ليس إلا واحداً من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وغير يوسف ما ماذا للفضل إذا بمحبته ومحبة آله صلوات الله عليه وما يضلق بعمام رسول الله أو بملابس رسول الله إن شاء الله إذا تنفق يستحق يستحقها المعنى الحقيقة مجمس عن ما نعتقده في روايات أهل البيت في ملابس رسول الله وشوه جحنسان بعيد كل البعيد عن رسول الله بعيد كل البعيد عن روايات أهل البيت بعيد كل البعيد عن معامل آيات المباركات وفي الكهفة إليك يحط النبي بمامزنه كيف وهذا من أكمل الأمراض العقائدية نستجير بالعسان من هؤلاء ومن هذه الأمراض على لا له عمانة ثانية للنبي صلى الله عليه وآله يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول كان صلى الله يختب ذا يوم على منبر الشريف ولم يكن منه المؤمنين موجودة سلام الله عليهم فدخل رجل أعرابي أعمى وفقير أعمى وفقير ووقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد النبي عليه السلام فقال لها رسول الله أنا رجل أعمى ورجل مطلوب قرض من الناس سبعين دينارا، دينار كان يكلف ذاك اليوم. فيا رسول الله أعطيني. رسول الله قال إن الله يعلم قد أعطيت ما أملك الساعي. قال قبل قليل كل اللي عندي انقضى. ثم نظر إلى المسلمين قالهم هل نم إلى نجد يقول الإمام ما تحرك أحد ما تحرك أحد فلما رأى رسول الله ذلك نزل من منبره ورفع عمامته واعطاه إلى يديه إلى هذا العهد الأعرابي الرسول بعظمته يرفع أمامه شريفا من عراسي الشريف أعطاه رضى الله قال ماذا أسمع بها وأنا أعمى وجائع وفقي قال سيركي كرفاه بها فعل يقول الإمام الصادق أول أمر هذا المسلم قبل عمامة النبي ووضعها على جبهته ما لامست عمامة النبي عيناه إلا أبصر ببركة عمامة محمد يجب أن تبيحها مقابل قليل قالوا فلوس طيس طرعت البيزات وصيبات قبل قليل المبي قلت لكم ظل يقدروا أحد يمونه برادة تماموا للسليم شفت شوية كرامة بيحها قلوا لها مار بيحها قلوا لها بيحها إلا أنت بمرضوا بسبعين دينار نقطيش سبعين جرم ما الله يبقى مئة أربعين قالوا ما أرضى دخلتها نتقل ما نشاركه هاي مئتين قالوا ما أرضى ما أقول عليك القضية السبع التالى ما أرضى مهما إنها تستحقوا أكثر من ذلك طلع من المجزة النبوي الشريف يمشي المسلمون قد قلوا معهم إن شاء الله عنه هي يقول في يوم واحد في مدينة هي حقيقة الحقيقة بتلك مو بس ما يجب اسمها حتى ما يجب حفيظة أحد لا احنا الناس واحد من العلماء الله يحمل كل علماءنا وامواتكم هذا كان ضد سلطة معيّة مو هذا كلام كلام الملك جلادنا كان درام أنه يقتل يعدل هذا العالم شبهة أمام البلد، وفعله جابوا قدام الناس والناس يضعون بالآلات ما أحد يتحرك ويدرون مروء إلى أرشنة ما تحركوا بس هم ساكن لكن لما شنّ مشافمات قامت حركوا لواحد خادع مرت بالتضارب شايف؟ و لما كان حيا وراءهم ما يعيونهم لم يتحرك أحد لكن لما مات هرعوا إلى عمامة يتشاجرون كل واحد يريد خيال للتمرك هذه كرامه لا تقوم رضا الناس في أي زمان رضا الناس لا يقوم لا اقتلوا على كل انقلع هذا من منزل رسول الله صلى الله عليه وآله لا قال عبد الله إبن السلام عبد الله إبن السلام كان من تجال المدينة ومن المسلمين وقد جاء بأربعين جملاً محملاً بالتجارة عبد الله إبن السلام لما نظر بينه وبين رجل كثبان بينه وبين الرجل مسافة لا يرى منها شخصاً رجل يقول إبن السلام نظرت وإذا على نوراً ساطعة من الأرض إلى أفض السماء حتى دنوت أكثر وإذا برجل يحمل عمامة على صدره أنا ما أمل أن يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن وصلت إليه قلت له نبي أنت شنو نبي قال لا له أوصي أنت قال له أولي من الأولياء أنت قال لا كنت إذا من ذلك النور قال إنما إن كان هناك نور بالله يا محمد الله تصلي وسلم محمد محمد بس عليه التصمد قلوا قلوا قلوا قلوا سبع ثلاث من أرماء أرمية قلوا زنامتك هاي عشر جمال من الأربعين المحملة تبيع يابا عشرين قلنا لا يابا الله إلى هاي الأمر جبل الجبل رقم واحد واربعين كان عليه عبد الله عليه وسلامه. قال لها اربعين جبل بالتجارة. الجبل قال, قال له. اذا تبطيني الجمل عليه انت وصل واحد واربعين شوية جوزة فكرت. قال لجنال الشوارع ماشي بالمدينة. قال مشكلتك. على كل فاخذت. صلوا على محمد صلو الله, الله. الله. وجاء عبد الله بن سلام بإذن النبي صلى الله عليه وآله في المسجد رسول الله كانت الباقي في مسجده ورأى رسول الله وقدم إليه عمامته الشريفة النبي قلنا ابن سلام تمنى على الله هيك بعض المصائب يعني الزين تجدد فسحة أمنا إليش ما تقتل من الفرصة وتدعي الناس إليها ليش السلبة هي الإله الإنسان لنقو حتى بخل بيمن بالدعاء أقو بخل هو بالأموال فقط قال حتى بالدعاء أقو بخل بالوقت ما يضمن الوقت ما يقعد يمنع يهدي قال بخل بالوقت على كل البخل على الواحد ما يدأت هذا النظر فقال له رسول الله يا ابن سلام يا ابن سلام تمنى على الله رفع رفعين قال اللهم اخفر لي ذلك اللهم <سؤال> اضطر بي ذنو بي فالتفت إلى رسول الله قال عباط ما تحب نزل جبريل. قال يا رسول الله لو تمنى ابن سلام الساعة أن يغفر الله للجن والإنس مو بس إله للجن والإنس لغفر الله ذنوبهم، ذنوبهم إكراما لعمامة محمد سلم على محمد واري محمد أي واحدة من الروايات التي تتحدث عن خضائي الشيء ينسب إلى حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاء الله إذا يعرف آدم حقائق حقيقة يتورطق علاقة عن خدمة رسول الله وإلى خدمة الإسلام وإلى خدمة نعم الدين الإسلام الحنيف طيب هذه القضية أنه الدنيا بما فيها خرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أنه ترك ما تركت دنياكم أو ما خرجت من دنياكم إلا بثلاث النساء والطير وقرة عيني الصلاة هاي بعد الإنسان احنا كون إلى موقف بس بالمناسبة قضية الطيب تنين جاي كما أخذ اليوم إحنا عندنا مقرايات أنه لما كان آدم وحوا في الجنة ما كان في الأرض الطيب ولا عدو كان يسكنها المحوش في بعض مفصل على قربي سعيدة إنه صورات شعيف فإن كانت قبل آدم في الأرض وقرأت الصور قبل آدم على مراده عليه الصلاة والسلام ما كانت مخلوقات فلا كانت مخلوقات بل مخلوقات وحزقت وقيمت عليهم ما قيمت منهم الصواعب الربانية والسلاسل الإلهية وعورهم على ايضا آدم لما أكل من الشجرة بتنثير من حواء. وإلا آدم ما تبلد وتحصل منهج من حوار فأكل من الشجرة فبدل لهما سوء آتاهما وطفق يغصان عليهما من ورق جمل الله يسر العيون بحق الرسائل بحب الفسق آدم نبي أهل البشر مجرد عيب واحد ارتكبه في الصبح لا البس الطين الله حتى لو البشر ليش ينصيب أطلب من الله الستر حقيقة كل ما ولد خصوصا يوم القيامة يوم الفضاءح على كل فما من شجر إلا واتعدت عنهما إلا وشجرة التين بس بالواليات التين لما مرد من عندها آدم نادر قالت يا آدم خط منه أوراقي واسطر نفسك شوف البشر كامل العزة كان سلطان الجنان ذنب واحد خلاه يتسول أحقاك ممكن بل كتي حصلني ستر هايه معصيه يشوف وصل الإنسان بنحظة وغرهاب لكن ممعصية ذن تذكر أولا على طول الأمين لكن بالنسبة المقام آدم شو؟ فعصى آدم ربه فضوه فأعطته شجرة تير كم ولاك تريد إذن لقال هلية لا ثلاثة إذن وخمسة الحوار شوو الاهتمام؟ الاهتمام بالعرب والشرف حتى ما أخذ الله أهوان الأخمة هاي الطيوان كلام من العرباء بهاية خمس نعم عم للنساء يقول ليش كلها هذا؟ لأن قضية عرضة اهتم بعرضك عبوان من ذلك القضية موجودة على كلها إلها نادى <تصفيق> رأي الشجرة يركتوني إجراء ما أنطف هذا من تريش قالت لها أميتي لأنك تحبك الكريم وأحببت أن تحبني أنا كرمت على الآدم قالها سأعطيك ثلاثة الأول سأجعلك دائمة من ثمار الجن الثاني سأجعلك منك طعاما لبني آدم الثالث راح أخلي أكفار من آدم على عدد الأوراق المطلوبة إلى آدم لا تفقه الله فارجلا في واتي وفي كفرنا بدل ثلاث منزه والعزار من والقميص المرأة خمسة يقول على عدد هذه الأوراق على قرنة فلما نزل آدم إلى الأرض أنزل معه أربع ورقات من شجرة التين شايف وشجرة التين في الروايات أهل بيته يقول المثل <متحدث> شايفة سوى سجرة التين الواقعية والتين والزيتون وهو الهسن والقسيم عليهم السلام أو التين الظاهرية الإجمال البعد السلام والله يقولون الشجر الجمال لا دوات فيه قالوا نعم قالوا بشيرون قال قد كتين اللي الإجمال يضرب بها مثلا تؤكل كل الضمرة فيها على إعتراض فلما نزل وبكى ثلاث ماء السمين وتاب فتاب الله تبارك تعالى عليه حلعت الحيوانات تبارك له توبة لذلك يقولون في الشرع لنسنعت واحد تائم لف لفضل عيرة اخذ بيته شجعي منه وحروش مالعقول لقد انتظرت معنا التوبة اجت تبارك إلى آدم اول اربع حيوانات بالروايات الشريفات شوف شوف قضيتها الأخذ بعيد العارفين التائبين إلى الله شونا إلى قضيته الله برطبنا من التائبين بحق الحسين زيال خليفة أربعة من المخلطات أولا الحوت ومو أيضا سيجد تفسين نهاية النحلة لا لها دودة القز والرابعة الغزال تني أربع الراح سرعنا إلى هذا مباركنا له في قبول الله تعالى وتعالى طوبته هذا مكان ورد عنده من الجنة الزروية أربع ولكل قادم من شنو ترى ما أبطى كل وحدة وربك ربك هنطلع من كل وحدة أطلب من الحرور طلع أطل العنظر من النحن طلع العسل اللي هو أصعده الشفاء من الغزال طلع المسك من دودة طلع حرير لا بد أكو سبب في هذا فهذا العثر إنما نشر في هذا فبالت لها هذي المخلوقات فرائل على غيره طيب إذا هذه الورقة من الجنة حولت كل سلخية هذه الحيوانات إلى حقائق كمانية مكملة لغيبها إذا شرق هذه الورقة من الدين الجنة جميل يأخذ تربة الحسين شيء حصلت عنها أكتين الجنة من أرض الجنة وأشرف أرض الجنة هي تربة أبي عبد الله مفسه. بذلك الروايات على قول العرفاء يقولون النظر النور والسمع والذاكة واللامسة والشامة هاي الحواس الهم عاصي حبيبي زن العين عن نظرة الحرام زن الأذن الاجتماع للجناء أو الغيب أو قذف المحصنات أو أو أو زن الأنف باستشمام النجاسات وبعد واستشمام عطر المرأة الأجنبية والله رواه رواية تقول المصطفى صلى الله عليه وآله ما من امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فشمها رجل غريب إلا وكانت من الزاميات شايفين؟ يعني هذه سلاح سلاحهم ذو حقا فإذا الإنسان ينظر إلى تربة أبي عبد الله يشم طلاب الحسين بن علي صلوات الله عليه كل كيان يتغير دمارة الحسين عليه السلام والحسين والما كان يشتريه الحسين هذا واحد من الشعراء الحسين رواية حرامي بيحمن كل خدام الحسين كل واحد من الذهب يوصل لعطر الشكر عليه وكل دقيقة من العمر أذكر شبر عبد الله بنتيجة يقول وين ما دام الدهر يوصلني عطلة كبر. شان لا يصله وعنده فتحة خاصة. يقول أقل ما دام يشوف تربة أبي عبد الله عليه السلام في بيته يشوفها يمسحها على صدره الله حمله أن الأوقات تدل بعض منهم يقول أنا أحرر التربة كبر لا أنحط بجيب صبحة. الله من العلماء كان يستمر في ضميه. المحدث النوري أخص بالذكر استاذ الشيخ عباس القمي رحمة الله عليهما صاحب مفتيحا جنار المحدث النوري جاء يحرم شون يقول تربة الإمام الحسين حفظ جاء يقول هاي حطها على قلوبك شوف العبيدة يقول هاي إنها يسرار تفتح كل ملاليب القلوب تربة الحسين صلوات الله وسلامه تعالى علي إذا عرفنا هذه المعاني من قليل أو بعيد ودخلنا في هذا الحظام ندلت شيئا من قول لنا الصادق في الاستئذام يقول اللهم وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين والسعي بما يكون عادةً عن الأقدام اسأل الله أن تكون قدموا في طريق الحسين الدنيا وآخر أحد أصحاب الإمام الباطر عليه السلام يقول كلمة عند الإمام الباطر عليه السلام في المدينة الملوّرة فجاء أحد من أتباعه من خراسان مشيا على الأقدام في الحجر كذي سو بالناس الحجر يصنع المعاجيز. قصة أيام أيام الحسين للحسين إن شاء الله وإن حسين جدي الله رحمه تر بلدوا كل علماءنا وعلموا هو لكن القلبة حقيقة القلبة بمرض قمشك وإلا والله وإلا لا إله غيره لو ترجع المقاتل قديم المصادر وإلا تعالي سبب المنطقة فإحنا اليوم الكربر كل أهل الكربر يجوزون مليون ونص. كل كربرة كل بلا استخناء مع الأحياء وقلت عليها تخط مليون بس هنالطيوص مليون حتى ريف ولا ولخل الله عن كربرة شاكين مطقة ما بين حربين والأحياء القريبة أولاً الشوارع ضيقة مهو؟ ثانياً المطقة صغيرة ثالثة أو تشمل 10 إلى 12 مليون هو كلام هذا انطلط عن ملاب لا واحد يجع جوعان لا واحد يجع ما يجور هذا مو من لذلك تربند يقول الوقت في اخسر العبادات في أسرار الشهادات الله يرحمان يقول إن الله تعالى في كل يوم يكون فيه زيارة الأربعين يمدد أرضك بلاء ثلاثة أضعاف اكراما لجو الوهر الحسين اللهم صلي وسلم على محمد اللهي محمد صددت لي لو بتحسبها بالدقة والله توصل الهيئة تيجي وإلا كبلاد الهيئة المساعة تشارسة ملوين ملوين وكلا نقول تعالى من اللي يجي مع هاي الناس من اللي دعا يقول هذا تحدي ذبح البتن والكل يقول فلا أقول اللي حسين صلوات الله عمي على أيها فالإمام يبطينا فاعدة فهذا البتن إيجا من خلاصان إلى الإمام الباب يقول حتى من وصل للإمام الباب رجلاه لذبتا من المشي فوقف أمام الإمام سلم قال هذا السبارة قال سيدي والله ما أخرجني من المكان الذي جئتك منه إلا حبك هذا الكلب بتحمل من خراسان وحذاء السبارة تحمل كلا كلا اللي طلعني لا أريد حاجة يومية بتن أنا إجيت أجور كبير للرسول هو هذا العلم فأنا ما أخرجني ذلك المكان إلا حبك فقال لو بادروا عليه وعليه الله صلاة والسلام قال له يا هذا والله لو أن حجراً أحبنا لحشره الله والله لو أن حجراً أحبنا لحشره الله معنا ثم قال هذه العبارة وهل الدين إلا الحب وفعلا جوهر الدين هو الحب لكن يا حب حب محمد وعالي محمد الله مصلين واسلم على محمد وعالي محمد صلى الله عليه الأجمعين يعطينا هذا القاعد يقول إسعى إلى الحسين إسعى إلى أهل البيت وقم من الله أن تبقى بأطوابهم دنياً وآخرة ثم الأمر الثاني واجعل أبواحنا تحن إلى موضع أقدامهم شرح لأعجوب يعني عزة الإنسان أن يضعط ذاته أمام أهل البيت عليهم السلام وشرف شرف الإمسان إذا صار أمام نعل أهل البيت حبيبي عجل عجل من طين فخار قرآن أبقى عجل عجل سامل شو كان طين فخار يجي هذا السامل فأخذ قبوة من أثرك قال الرسول من الرسول جبرايل عنه يدعان المرسل طبع أذن جبرايل هجي شارجنا ما قمضا يتحق على هذا العجل الفخاري يقول صار له شبك طران يقول خوار أو خوار يعني شخير أحيا هذا العجل بتراب من أذن جبرايل ومن جبرائيل ومن ميكايل ومن إصرافيل ومن دردائيل ومن صراطائيل ومن عزرائيل ومن فطرس ومن راحائيل ومن خلال ومن عبان أمار أهل البلد فلذلك الإمام يقول يتبه انت لعنك أن أنت من إله البال صلوات الله عليهم فلطبنا الله أن أبواه نتحن دائما علما إلا بورق يا أخدامنا والنفوصة لا تعود نظر إلى مجالسهم وعرصاتهم شنون علاقك؟ بدلك يسعالهم روحك بتعلق بيهم نفسك تحب مجالسهم أكو الشي غير تتغير هذا الجنة لا وحق الفصير هي أنت هي هاي الجنة للإنسان بنفسه، بملكه، بروحه، بقلبه، بحقره، بشعاره، بكل بعد من أبعاد حياته يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. إذا وصلنا إلى هذه الحالة فهنا نحن لكم وذلك تصري نسأل الله بحمد الحسين أن يجب التنسيرنا وأن يوصلنا إلى هذه الحالة لأن هو كمان الإنسان الفناء في أهل البيت صلوات الله وسلامه تعالى عليهم فجمعين على أيها حال. فالامور التي تنسب إليهم صلى الله عليهم كلها عظيمة وذكر لك عمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف بعد منها النور وما إلى ذلك وواحدة من العمائم الشريفة التي كانت في كربلاء هي عمامة الإمام من حسن سلام الله عليه وسلم. لما قضي المولاه عند الله وحيدا فريدا جاءه القاسم سلام الله عليه ابن الإمام الحسن ريحانة الحسن نافلة المصطفى صلى الله عليه وآله وغطف أمام عمه يطلب الإذن بالبراز الله أكبر الإمام لما رآه تهضلت عيناه الدموع بعد مضافره النادى وآخر وآحسناء ولا حسناء مني سنة إلى كانت القضية قضية عمر ابن ابن جل عدن سارئا له سيد الشهداء وكان أصغر مني سنة هو الذين I got it. Yeah. yeah. بين يدي الدنيا يا الله بما من الحسين اللهم اضي حوائج المحتاجين اللهم بحق القاسم قالوا عندنا مرضى يا أولاد الفعيدك اللهم بالقاسم ابن الحسن شافي مرضى المسلمين لا تيما المنظرين يا الله اللهم اجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل ولاد الإسلام آمنا بالقاسب بن الحساب اللهم احفظ سوار الحساب بجوتك عمل المؤسسين والحاضرين والسانعين باحسن قبولك وكذا من او ساعدا منهم بالدعاء يا الله بالقاسم اجعل اللهم عواقب امورنا خيرا يا الله واجعل اخر كلامنا في الدنيا وحسينا والسجين والحاملين والسابعين معنا تعلّر ولاية والإمام بل دلّا أمّ الجميع أنّ ضواب الفاضحة مشبوهة بالصلاة.